موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> ألف لام مين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون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 أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وجاءتهم رسوله بالبينات فما كان الله ليضلمهم فما كان الله ليضلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوء أن كذبوا بأي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 وَإِذْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقُونَ قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله تريدون وجه الله فأئكهم المضعفون.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 فَجَاءُوهُم بالبينات فَنَتَقَمْنَا من الذين أَجْرَمُوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللَّهُ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فَيَبْسُطُهُ في السماء مِنَ فيبصقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفن ويجعله كسفن فتر الودق يخرج من خلاله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 عالم من بعد ضعف القوه ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير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 ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثال ولإن جئته بأية لا يقول أن الذين كفروا لا يقول الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون